الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ذكر الله تبارك وتعالى أحكام هذه المعاملات من الربا وكذلك ما ينبغي من الإرفاق بالمدين المعسر ذكر بعد ذلك أحكاما تتصل بالمداينات بهذه الآية من سورة البقرة وهي أطول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 إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة فهذه أطول آية وقد قال بعض السلف بأنها أرجى آية كتاب الله عز وجل بمعنى أنها أكثر آيات القرآن ترجية بسعة رحمة الله عز وجل وهذا قد يبدو لأول وهله غريبا ولكن إذا عرف ما أخذه اتضح وجهه وذلك أنهم قالوا إن الله تبارك وتعالى احتاط لمال عبده المؤمن بهذه الاحتياطات الكثيرة لألا يضيع ولو كان قليلا ولو كان شيئا يسيرا فالمؤمن أعظم حرمة هو أعظم عند الله تبارك وتعالى من ماله فإذا كان الله جل جلاله قد احتاط لمال المؤمن فالمؤمن أعظم حرمة عنده تبارك وتعالى فإذا كان لم يضيع ماله واحتاط له هذه الاحتياطات فذلك يعني أن الله لا يضيع عبده الموت هذا وجه هذا القول بأنها أرجى آية في كتاب الله لما المشهور أن أرجى آية في كتاب الله قل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وهكذا في آيات قال قائلون من السلف بأنها أرجى آية في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا يا من أقرت وأذعنت وأنقادة قلوبهم بما يجب الإذعان والإقرار به إيمان يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إذا تعاملتم بمداينة فليكن ذلك مكتوبا وهذا يشمل سائر أنواع الديون مما يحصل فيه التأخير إما للثمن أو المثمن يعني إما الثمن المال الذي يدفع يؤخر أو أن يكون المثمن كالسلم مثلا فيعطيه المال على أي تقاض منه ذلك حبا من البر مثلا لكن بكيل معلوم أو إذا كان الشيء موزونا بوزن معلوم يكون الأجل معلوما فهذه المداينات بأنواعها داخلة في هذا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى وقت معلوم فاكتبوه وذلك احترازا وحفظا للحقوق والأموال ودفعا للخصومات فقد يتطرق النسيان أو الشك أو غير ذلك ثم وليكتب بينكم كاتب بالعدل الذي ينهض بالكتابة يكون من أهل الأمانة والضبط من أجل أن لا يحصل منه تبديل أو تغيير أو بخس ثم أرشد هذا الكاتب أن لا يمتنع ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله لا يمتنع من الكتابة كما علمه الله يحتمل المعنى هنا يعني كما من الله عليه بهذه النعمة وهي الكتابة كما علمه فليبذل ذلك فليكن شاكرا لنعمة الله عليه وليكتب لغيره إذا احتاج الناس إلى كتابته ويحتمل أن يكون المعنى ليكتب كما علمه الله يعني أن يكتب على الوجه المشروع ليكتب كتابة على الجادة صحيحة كما علمه الله في حدود الكتابة والأمانة والعدل من غير أي يغير أو يبدل أو يزيد على هذا أو ينقص من حق هذا فهذان معنيان والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة فهو مأمور بالكتابة تأدية لحق هذه النعمة وكذلك تكون هذه الكتابة على وجه مرضي صحيح موافق لشرع الله تبارك وتعالى كذلك أيضا الذي يقوم بالإملاء على هذا الكاتب الكاتب لا يكتب من عند نفسه وإنما وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا يملل الذي عليه الحق لماذا يملل الذي عليه الحق يعني المدين يملل لأن هذا إقرار منه فليس الذي يملي الذي يقوم بالإملاء هو الدائن الذي يقرض مثلا لأنه صاحب المال فقد يزيد ولكن الذي عليه الحق قد ينكر ما أملاه إبداء ويقول زاد علي غير وبدل لكن المطلوب هو إقرار الذي ستوجه إليه المطالبة فيما بعد ويقال له عليك الوفاء ومن أجل أن لا يقول ويحتج أن ذلك كتب علي وأنا لم أرضه لم أسلم بهذا أنا لا أعترف بهذه الكتابة لماذا لا تعترف بها؟ ومن هنا قال وليملل الذي عليه الحق ما قال واليمل صاحب الحق لا الذي عليه الحق لماذا لأنه اقرار وليتق الله ربه ذكره بالتقوى من أجل أن لا يبخس أن لا ينكس من هذا الحق فيتجارى مع هواه ولا يبخس منه شيئا يؤخذ من هذا القدر من الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى خاطبهم باسم الإيمان كما ذكرنا في مناسبات سابقة لأن المؤمن هو هذا الإيمان الذي أقر به وأذعنت قلوبهم بذلك هو الذي يكون سببا للقبول عن الله عز وجل والرضا بشرعه وحكمه هذا هو السبيل إلى الإذعان فإن من شأن المؤمن أن يسلم لربه وخالقه تبارك وتعالى فهذا الإيمان الذي أقررت به يقتضي أن تفعلوا ما أمركم الله عز وجل به وهذا يؤخذ منه ايضا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى أن هذا الخطاب بالإيمان أن هذا العمل المذكور الذي طولبوا به أنه من الإيمان وهذا يدل على أن قضايا الإيمان إيمان قول وعمل وأن هذه الشريعة تشمل العبادات والمعاملات يعني هذه عبادة هذه معاملة مالية بحتة كما يقال محضة ومع ذلك خاطبهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا فهذه الشريعة جاءت لتحكم الناس في كل شأن من شؤونهم ليست قضايا تتعلق بصلة العبد بربه في المسجد وإنما في المسجد وفي السوق فهذه المعاملات هي من قضايا المداينات ثم أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى لاحظ أنه جاء بإذا إذا تداينتم إذا والفرق بين إذا وهي شرطية وبين إن لما قال إن تداينتم بدين لأن إن الشرطية تستعمل فيما يندر وقوعه أو يبعد وقوعه يكون وقوعه نادرا لكن إذا تكون في الكثير كثير الوقوع وهذا باعتبار أن المداينات تقع من الناس كثيرا وذلك أن مصالحهم قد تتوقف على ذلك فقد يكون الإنسان من أهل الحفق والنشاط والجد والابتكار والصنعة والإدارة لكن ما بيده مال لو بيده مال لأقام المشروعات وعمل المصانع والأعمال التي من شأنها أن تدر الأرباح وتنمو التجارات فهذا يحتاج أن يستدين تاج إلى قرض رجل لا ينقصه شيء في فكره ونشاطه وعمله وجده لكن ليس بيده من وقد يكون من أهل الأموال ولكن ماله قد لا يكون حاضرا في ساعته ففي هذه الحال ماذا يصنع قد يحتاج إلى أن يستدين قد يقصره صاحب المال قد يقصر ماله عن بعض مطالبه في تجارته ونحو ذلك فيحتاج إلى أن يستدين فهذه المداينات كثيرة في أعمال الناس لا سيما ما تقوم عليه المصالح صالح هؤلاء الناس يعني في باب السلام مثلا هذا مزارع عنده أرض ولكن ليس عنده مال يزرع فهو يحتاج أن يشتري البذر ويحتاج إلى عاملين في هذه الأرض في السقي ونحو ذلك فسيتعطل لو لم يحصل المال فيأتي آخر عنده مال وليس عنده زرع ليس عنده أرض فيعطيه يقول له هذه مئة ألف ازرع هذه الأرض وأستوفي منك وقت الحصاد بقدر كذا يحدد له الكيل او الوزن الذي يتفقون عليه يقول انا أشتري منك مثلا الصاع بكذا بهذا المال فآخذ فيه كذا وكذا من الأوسق مثلا والوسق ستون صاعا يعطيه مالا ويقول هذا أتقاضاه منك عشرة أوسق من التمر هذا عنده مزارع نخيل فهذا ينتفع يأخذ المال ويعمل ويغرس ويزرع ويبذر وذاك في النهاية تاجر يأخذ هذا الثمر بالقدر الذي اتفقوا عليه ويربح فيه يبيعه ونحو ذلك ثم أتأمل أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى هذا يدل على جواز هذه المعاملات المداينات ولكن ليس ذلك يعني فتح الباب فإن الدين شأنه عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم إليه أحد جنازة يصلي عليه سأل هل عليه دين فإذا ذكروا دينا لم يصلي عليه أمرهم بالصلاة عليه حتى قدمت جنازة فسأل فقيل عليه دين ران فيسأل هل ترك وفاء فإن قيل نعم صلى عليه فإن قالوا لا لم يصلي عليه فقالوا لا فقال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة رضي الله عنه هي علي يا رسول الله فصلى عليه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا قتادة عن هذين الدينارين ما فعل الديناران لا يصلي عليه على دينارين فكيف بالذي عليه ملايين كيف بالذي أخذ أموال الناس وضيعها فالتساهل في الديون أمر غير محمود لكن قد تتوقف حاجات الناس ومصالحهم على هذا هذا إنسان زارع حياته وقوته مع عياله من هذه المزرعة فيبيع بالسلم بهذه الطريقة لا إشكال في هذا لكن الكلام في صور أخرى من ممارسات يريد أن يحصل أرباحاً وثروة زائدة على قدر حاجته يريد أن يتكثر فيقترض من البنوك والبنوك تعطيه تسهيلات وتغريه بهذه القروض لا سيما بهذه البطاقات التي أصبح الإنسان يدفع المال ويصرف وأمواله هناك ومعه هذه البطاقة البلاستيكية هو لا يشعر حينما يسحب ولا يشعر حينما يشتري ما لا حاجة له فيه وبعض هذه البطاقات كما هو معلوم تكون بديون تركب هذا الإنسان وتغرقه وربا يتضاعف عليه ثم بعد ذلك يجد نفسه في بحر من الدين لا قبل له به وإذا امتنع هؤلاء أو توقف هؤلاء عند سقف معين ذهب إلى آخرين وأخذ منهم وثالث وإذا استوفى هؤلاء ذهب إلى بائع السيارات واشترى جملة من هذه السيارات بالديون وهو يعلم أنه لا يملك الوفاء هو في النهاية موظف أو معلم أو راتب لا يستطيع أن يوزع ولذلك تجد صلى أن يعين الجميع يفرج عن الجميع يقضي دين المدينين تجد هذا الإنسان في النهاية يقول لا يبقى عندي خمسمائة ريال قد يكون راتب هذا الإنسان عشرة ألاف أو خمسة عشر ألف أو أكثر يقول لا يبقى عندي منها خمسمائة ريال أحيانا لا يستطيع أن يوفر الطعام لأهله لزوجته وأولاده ويبقى في حسرات ما الذي أغرى بهذه الديون؟ هذه الطريقة البائسة الطعم فهو يأخذ ولا يشعر ثم بعد ذلك إذا جاءت المطالبة أفاق فتشترى بذلك أشياء لا حاجة إليها لا ضرورة إليها من الأساس الفاخر والمراكب غالية الثمن وكذلك أيضا من المقتنيات من الأواني وتحف وغير هذا مما يريد أن يتزين به أمام الآخرين يريد أن يكون كل والزوجة تريد المرأة هذه تريد أن إذا دخل صاحباتها هذه الدار رأينا ما يرينه في الدور الأخرى تجد كأنك في متحف أحيانا من بريق الأساس والتحف ونحو ذلك وهذا كله بالديون فأول هذا بهجة ألذة وآخره حسرة فهذه الديون إنما تكون في حاجات الإنسان التي لا بد له منها أما في أمور من التوسع في ما ذكرت فهذا لا يحسن بحال من الأحوال وليس ذلك من العقل وحسن التدبير وإنما يكتفي الإنسان بقدر ما أعطاه الله عز وجل ولا يتوسع ولا ينظر إلى الآخرين ما عندهم وما حازوا ثم يريد أن يحاكيهم وأن يضاهيهم وإنك حينما تذهب أحيانا لبعض النواحي التي يفترض أن الذين يسكنون فيها هم من الناس الذين قلت إمكاناتهم وقل ما في أيديهم وإذا نظرت إلى المراكب السيارات رأيت شيئا لا يتفق مع هذه الأحياء والمساكن لا يتفق أبدا وحينما تسأل ما هذه المفارقة تجد أن الجواب أن كثير من هؤلاء يفكر بطريقة أخرى ويعتقد أن داره وأن ما يقابل ويلقى به الناس والوجه الذي يراهم فيه ويرونه هي هذه المركب ويتزين ويترفع بها فيشتريها بالديون وجمال الإنسان أيها الأحبة وكماله بما يحسن وليس بسيارة يركبها أو ثوب يلبسه أو دار يسكنها هذه قد تحصل لمن لا خلاق له لا عقل ولا دين ولا مرؤة ولكن كمال الإنسان الحقيقي بما يحمله من كمالات وليس بالصور والأشكال ولكن كما قيل والناس أكثرهم فأهل مظاهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني فهم القشور وبالقشور قوامهم واللب حظ خلاصة الإنساني كما يقول حافظ ابن القيم رحمه الله وإلا فالصحيح خذ بنصل السيف واترك غمده الغمد لا عبرة به فالعبرة بما تحت الثياب وليست بالثياب والمظاهر والأشكال ولكن الكثير من الناس لا يعلمون. فاغرقتهم الديون وأحاطت بهم من كل جانب. وصاروا في حال يهددون فيها بالحبس. ونحو ذلك وربما يذهب هنا وهناك. يطلب من الناس الزكاة والمساعدات. وكان في غنى عن هذا كله. ثم أيضا هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى وفي أطول آية في القرآن يدل على العناية بهذا الباب. وهذا الموضوع فينبغي أن يعتنى بذلك وكثير من الناس يقع بينهم مثل هذه الأعمال والمعاملات ويكون الثقة هي الغالبة ويكون ذلك مبناه على حسن الظن أو على الحياء والخجل أنه يستحي أن يكتب مثل هذا باعتبار أن هذا من أصحابه وأنه ثم لا يكتب ويمضي الزمان وبعد ذلك يجد الإنسان نفسه أمام حال من ربما الخصومة لربما ينكر أصل الدين أو ينكر بعضه يختلفون أخذت من كذا أعدت لكذا أنا أعدت الدين أصلا أنا لم أعد الدين اصلا ما كتبناه اصلا اصلا أصلا, أصلاً لكن لو أنه كتب والثق وشهود لا نستراح من هذا أنا أقول هذا الكلام أيها الأحبة مما أرى وأشاهد كثيرا ما يأتي أناس هنا ولست بقاض ولا مفتي لكن يريدون أحيانا بطريقة وديه يتحاكمون إلى شخص يرتضونه فتجد منشأ هذه المشكلات هذه القضايا بأكثر الأحيان هو أنها لم تكتب فيقع التخالف ويقع التنازع كانوا أحبه من قبل لكنهم تخاصموا في النهاية وبدأت الظنون والتهم تتوجه من كل طرف إلى الآخر وأحيانا تسمع بعض الكلمات التي تتمنى أن تسمعها وعلى كل حال الله عليم حكيم وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وعلى لطف الله بعباده حيث دفع عنهم أسباب الخصومات والشر وذلك بتوثيق هذه الحقوق وهكذا أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمه أن قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى أن الدين ولو كان يسيرا فإنه يكتب إذا تداينتم لأن بدين دين نكر في سياق الشرط فهي للعموم يعني ولو كان هذا الدين عشرة ريالات لو كان مئة ريال لو كان ألف لو كان مئة ألف لو كان أكثر فاكتبوه هذا أمر من الله تبارك وتعالى بالكتابة وإذا كان هذا كذلك قال الله عز وجل وليكتب بينكم كاتب بالعدل ما يكتب الذي الدائن صاحب المال صاحب الحق لأن لا تتطرق التهمة وقد لا يقبل بكتابة من عليه الحق وليكتب بينكم كاتب بالعدل كما فهم بعض أهل العلم من ذلك أن الكاتب يكون محايدا طرفا ثالثا لا ناقة له ولا جمل وليكتب بينكم كاتب وكاتب هنا نكر في سياق الإثبات فهي بمعنى المطلق يعني يصدق ذلك على أي كاتب لكن بهذا القيد بهذا الوصف بالعدل لماذا؟ لأن المقصود هو أن يكون مرضيا. وهذه العدالة تتحقق بماذا؟ تتحقق بجملة من الأمور من الديانة والصيانة والضبط والاستقامة والطاعة واستناب أيضا الكبائر والصغائر الخصة كما يقال يعني الصغائر التي تدنس الأعراض فهذا مع حفظ المرؤات هذا الكاتب بالعدل اكتب بينكم كاتب بالعدل كان يكتب بالعدل لابد يكون عدلا هو ممن ترضون من الشهداء في باب الشهادة هنا في الكتابة بالعدل لا بد أن يكون يقتضي أن يكون هو عدلا وكذلك أيضا إذا كان يكتب بالعدل فهذا يقتضي أن يتعلم الكتابة وما يطلب في ذلك كتابات الحقوق والتوثيقات وما إلى ذلك فهذا مما يتعلم فيكون ذلك من المطالب الشرعية لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب على خلاف بين أهل العلم بحكم الكتابة في الديون هنا أمر فكتبوه والأصل أن الأمر للوجوب ولهذا ذهب طوائف من أهل العلم إلى أن كتابة الديون واجبة وبعضهم قال هذا أمر الاستحباب والإرشاد والصارف له من الوجوب عندهم إلى الاستحباب وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك ولم ينقل أنه كتب فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي من غير كتابه كذلك شرع الله الرهن كمن سيأتي في آخرية حينما لا يوجد الكاتب فرهان مقبوضة قالوا هذا بديل فلا يجب الكتابة قد يوجد الرهن المقصود توثق وكذلك قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمين أمانته وليتق الله ربه فقالوا في حال إن يامن يثق ونحو ذلك لا يجب عليه الكتاب قالوا هذه ثلاثة ادله تدل على ان الكتاب ليست بواجبه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خزيمة أو في قصة ابي خزيمه حسب الروايات لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الفرس من اعرابي ثم انكر الاعرابي لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه بالثمن قال من يشهد لك فشهد خزيمه ابن ثابت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتي رجلين عدلين فما كتب مع أنها لم تكن ناجزة يعني أخذ الفرس وأعطاه الثمن وإنما استمهله حتى يأتي بالثمن فكان بينهما وإلا فالعقد حصل المبايع حصلت البيع لازم توقف عند هذا ونترك الإضافات والتعليقات إن شاء الله حتى ننتهي من الآية كاملة وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا جعلنا وإياكم هداة مهتدين لكني أقرأ فقط سئلة الأخوان هنا سؤالان يقول في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية قال ابن كثير إنه تعالى هو الذي قسمها بنفسه ولم يكن قسمها إلى أحد غيره هل من زيادة التوضيح؟ ذكرنا من قبل قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وهنا هذا المعطوف الخامس وفي الرقاب جاء بفيه دخلت عليه في فقلنا بأنه الأربعة الأولى ذكر الأول قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فاللام للتمليك يجب أن يعطى هذا المال لهم ولا يتصرف المزكي نيابة عنهم لكنه في الأربعة الأخرى وهي المصارف ثمانية قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فهنا وفي فالثلاثة التي بعدهما ما طوف عليه يعني أنها تصرف في هذا المصرف وإن لم تعطى لهؤلاء الأشخاص فهذا المملوك المكاتب يعطى السيد مباشرة ليس من شرطه أن تعطي المملوك وهكذا في الغارمين فإنه يدفع هذا المال لمن لإداء مباشرة تقول من الذي يطلب هذا الدين من صاحب الدين أنا أذهب له وأعطيه وهكذا بالنسبة لابن السبيل قال لا شأن لك ماذا تريد هذه تذكرة نحن سندفعها سيلة في النقل أو هذا للخطوط أو نحو ذلك وهذا فندق نحن سنحاسبه وفيه طعامك وشرابك وما تحتاج إليه ولا يلزم أن نعطيه المال يقول ما حكم النقاط التي يحصل عليها المتصم شركات الاتصالات بعد أن يشحن بقيمة معينة ثم يتم استبدال هذه النقاط برصيد أو هدايا طبعا هذه الطرق في الأصل إنها غير مشروعة في المنافسات إذا يوجد نظائر لهذه الجهات لماذا؟ لأن ذلك يجعل الآخرين يقبلون على هذا البائع أو هذا صاحب المؤسس أو نحو ذلك؟ ويتركون الباقين يعني هذه الدعايات التي تعمل في الأصل لا تشرع لكن يبقى هل يجوز الإنسان يأخدها أو لا؟ من أهل العلم من قال يجوز له أخذها ومنهم من منع من ذلك ما حكم تاجير الأموال والأوراق النقدية لا تؤجر لا تؤجر لأن الانتفاع بها إنما يكون في صرفها ولهذا من مساواة المال والفرق بينه وبين العلم أن المال لا تنتفع به إلا إذا صرفته ذهب من يدك وأما العلم فإذا أنفقت منه زاد فالمال لا يؤجر إنما تؤجر المنافع ومنفعة المال هي بصرفه ذهب عين المال وأما في حقيقة الإجارة فهي عقد على المنفعة وأما الأصل العين فهي للمالك كيف يؤجر المال؟ يقول على القول بأن الدين الذي ينقص النصاب يمنع الزكاة الكل دين يدخل في هذا مثلا استدان رجل لشراء سيارة بالأقصاد أو بناء منزل بالأقصاد فهذا يمنع الزكاة ولو كان مع المال هذا ما يبلغ نصاباً عمل مقصود الدين من الطعام لا ليس الضرورات الذين قالوا إن الدين يمنع من الزكاة إذا نقص النصاب لا يقيدونهم بالضرورات لكن يقولون ما لم يكن حيلة لإسقاط الزكاة ما لم يكن والأقرب أن الدين لا يمنع من الزكاة لأن ذا المال الذي بيده سواء كان استدانه أو غير ذلك ويتصرف فيه وينميه يثمره وينتفع به يزكي معكم من نسي أن يقصر شعره بعد أداء مناسك العمر تذكر له بعد مدة طويلة هذا الذي ترك التقصير بهذه الطريقة ولم يتذكر له بعد مدة طويلة مثل هذا يقال بأنه قد ترك واجبا ومثل هذا الواجب يجبر بدم لأن الحلق أو التقصير واجب في الحج والعمرة فيجبر بدم بخلاف ما لو أنه نسي أن يقصر فذهب ولبس ثيابه لما تذكر أنه لم يقصر فهذا يرجع إذا لباس الإحرام ويحلق أو يقصر والله أعلم السلام عليكم